və ha What does I eat. المان Maung The be and she All right. But we end the Yes, ano Yes and you will روض لكم أيها زفاق <تصفيق>